بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون لواقع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 ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق Qom min ma imehin, fajalna hufi qararimakin, la qadrimmâglum, fad-dârna, faniğm al-qadîrûn, Alam naj'al lil-ardhi fatahan yahiaa an wamwata waja'alna fiha rawasiyan shamikhatin asqaynakum maa'an furata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 إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون Viluy yama izilli mukzbin. Hada yama ifasli jamağna kum, vla vallin. Fakın kana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 ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ إذ مكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون